بسم الله الرحمن الرحيم كذبت سمود بطواها إذن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها